وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد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 للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر سال وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ارجع الى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي الله